أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد، فالصفة الثانية من صفات المنافقين، التي جاءت في حديث أبي هريرة. إحنا وأيضاً في حديث عبد الله بن عمر بن العاص منحوها. وفي حديث أبي هريرة إذا وعد أخلف. وفي حديث عبد الله بن عمر إذا عاهد غدر. وظاهر الحديثين. يدل على أن خلف الوعد وعلى أن الغدر بالعهد من المحرمات من بل من صفات المنافقين ولكن النووية في كتابه الأذكار وقال قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا نمشيَّا ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي له بوعده، ولكن هل ذلك وهل ذلك واجب أو مستحب؟ احنا في خلاف بينهم، فذهب الشافعي ومؤاب حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب وليس واجب. أنا ما يذهبون إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بواجب لكن قال الحافظ في الفتح. وقال ابن عبد البر العربي أجل من قال به أي قال بوجوب الوعد ال الوفاء. عمر بن عبد العزيز وعن بعض المالكيين قالوا. <تصفيق> إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا فمن قال لآخر تزوج ولك كذا فتزوج فتزوج لذلك وجب الوفاء به يعني إن وعده أن يعطيه شيئا أي من المال إذا أقدم على الزواج فيجب عليه أن يفي بهذا الوعد لأنه ارتبط بسبب معين على قول المالكية وخرج بعضهم الخلافة على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله يعني هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء من شاءه في مسألة الهبة إذا وهب الإنسان هبة لآخر هل إذا يعني وعده بهذه الهبة هل تجب بمجرد الوعد أم يجب, يجب أن يقبضها الموهوب حتى تصير ملكا له فذهب الجمهور إلّا أن الهبة لا تجب بالوعد، أوه. يعني إن وعد إنسانا أن يهبه شيئا له أن يفي وله أن يخلف إذا ارتأى ذلك. ولكن هناك من كتب بعض الإشكالات على نسخة الأذكار النبوية أشكل فيها على قول الجمهور. فقال ولم يذكر جوابا عن الآية يعني قوله تعالى كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وحديث آية المنافق, المنافق ثلاث وقال والدلالة للوجوب منها قوية فكيف حملوه على الكراهة على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد يعني هذا مما يستغرب يعني كيف حمل الجمهور عدم الوفاء بالوعد على الكراهة التنزيهية دون التحريم مع ورود الوعيد الشديد غير ما آية نحو هذه الآية كبر مقة عند الله تقول ما لا تفعلون أن تقول شيئا ثم تخلفه بعد ذلك وقد بوب البخاري في كتاب الشهادات إن الصحيح قال باب من أمر بإنجاز الوعد من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن وقال وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد <تصفيق> ثم قال وقد ابن الأشوع بالوعد ابن الأشوع كان قاضيا من قضاة الكوفة في زمن خالد القصري وقد قضى بوجوب الوفاء <تصفيق> وذكر ذلك أي ابن الاشوع عن صمره ابن جندب وقال المصفر ابن مخرمه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا كان سهرا له فقال وعدني فوفى وعدني فوفى لي أي مدحه بالايه بالوفاء قال أبو عبد الله البخاري رأيت إسحاق ابن إبراهيم والحنظلي ابن رهاوي قرين والإمام أحمد يحتج بحديث ابن الأشوع يعني يحتج به على وجوب الوفاء بالوعد وأخرج البخاري تحت هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصته هرق لما أن هرقل سأل أبا سفيان قال سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة فقال وهذه صفة نبي فذكر أنه مما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالوعد أو بالعهد وهذا ظاهر الوجوب بلا شك ولذلك يعني هذا يشعر أن البخارية كانوا يختار القول بالوجوب بوجوب الوفاء بالوعد ولذلك يعني ذكر هذه الآثار واكتفى بها ولكنه كعادته إذا كان كان في المسألة خلاف أنه يورد التبويب على سبيل عدم الجزم فقال باب من أمر بإنجاز الوعد يعني هناك من لم يأبر بإنجاز الوعد فالبخاري على ما يظهر يختار القول بالوجود ونقل السخاوي في جزء صغير له نحن بعنوان التماس السعد في الوفاء بالوعد نقلا عن غيره نحن أنه قال فإن فيجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب إنه حرام وطرك الحرام واجب وقد ذكر الماوردي لما أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة فقيل في الجواب عن هذا إن إخلاف الوعد إنما يكون كذباً إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء أي الوفاء به أما لو كان عازما على, أي أي أي على الوفاء ثم بد له أن يخلف الوعد أي أن لا يفعل فليس بكذب أكذا قالوا الرد على هذا ومن يشكل على هذا أن الهيتمية ومن علماء الشافعية ذكر في الكبيرة الثالثة والخمسين من كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ذكر عدم الوفاء بالعهد وقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهذا مما يعني عده الهيتمي من المتناقضات في مذهب الشافعي وأورد, عذاء وأورد لذلك أجوبة يعني لا يسلم بها له على كليتها ونبينها فيما يلي إن شاء الله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 وأن الإخلال بالوفاء بها كبيرة حديث حديث أربع من كنا فيه إلى آخره وفي الحديث الآخر لكل غادر لواء يوم القيامة يقال أذي غدرة أولامه وأيضا روا البخاري في صحيحه يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن ضمن هؤلاء الثلاثة رجل أعطى بي ثم غدر وهذا يؤكد أنه كبير وروا مسلم أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعه لقي الله نعم نعم لقي الله يوم القيامة ولا خجة له من خلا هذا من طاعة لقي الله نعم لقي الله يوم القيامة ولا خجة له فقال الهيتمي بعد ذلك وعلى كل فقد يشكل عدهم أي هذا من الكبائر أنه قد تقرر في مذهبنا أي في مذهب الشافعي أن الوفاء بالوعد مندوب أو مستحب لا واجب ليس بواجب وأخذ يتأول هذه الأحاديث والآيات بأنه بأن أعتبر أن الكبيرة الوفاء عدم الوفاء بالوعد تتعلق بأشياء معينة فقط نحو ترك الوفاء بالنذر ونحو نكث نكث بيعة الإمام ونحو الغدر بالحربي إذا أمنته نعم يعني إذا أعطيته محاربا من الكفار الأمانة قال ألا تقتله ووعدته بذلك ثم غدرت به فقتلته هذا من الكبائر فقصر الهيتمي الكبيرة على هذه الصور ونحوها, ونحوها وهذا مما لا إشكال فيه أن هذه الحالات هي بلا شك تدخل في حيز الكبائر حيز الكبيرة أن تنكث باعة الإمام بعد أن أعطيته صفقة يدك وأن يش وأن تخلف الوفاء بالنذر آه ومما يبين يعني فضل الوفاء بالعهد والوعد أن الله عز وجل جعل الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين فقال الله عز وجل والمفون بعهدهم إذا عاهدوا على سبيل المتح والثناء والمفون بعهدهم إذا عاهدوا فقال الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهديهم راعون، أي يراعون الوفاء بالوعد، ويراعون تأدية الأمانة. وهذا يعني يؤكد أن عدم الوفاء بالوعد ليس من صفات المؤمنين، فيكون من صفات من؟, من صفات المنافقين، كما في الأحاديث. فهذا كله يعني يجعل الباحث يعني ينقاد انقيادا إلى القول بالوجوب وإن كان هناك نعم من يقول بعدم الوجوب فقد يكون هذا نعم في صورة يعني مضيقة ولكن الأحاديث أيضا التي تأتي تدل أيضا على أن هذه الصورة تخرج عن قولها والحكمية فمن هذه الصور نحو أن يعد بشيء تافه أو أن يعد ولده الصغير بشيء ثم يخلف هذا الوعد أن يعد فلانا من أصحابه أن يأتيه في المكان الفلاني أو في الوقت الفلاني ثم يخلف فعلى قول الجمهور أن هذا الخلف مكروه ليس محرما فنقول نعم إن كان الخلف لحاجة طرأت تقتضي الخلف فهذا يدخل في باب التماس العذر ولا أحد أحب إليه العذر من الله فإن كان له عذر فيرجى له أن لا يأثم الخلف عليه على قول مقالب الوجوه ولكن الخلف بغير عذر هو الذي فيه الإشكال هل يأثم بهذا أم لا وهل يعد بهذا دخل في صفات المنافقين أم لا فهل فجاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ضمن لي ستا ضمنت له الجنة وذكر منها إذا حدث صدق وإذا وعدا أوفا وأيضا جاء من عدة طرق أهل بن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا أوه. أنه قال لا يصلح الكذب في هزل ولا جد لا يصلح الكذب في هزل ولا جد ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به أوه. ولأن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به هذا قد صحى الابن مسود موقوفا بلا ريب إن شاء الله ولكن الخلافة في تصحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعفه الإمام الألباني رحمه الله مرفوعا إن كان صحاحه موقوفا ولكن الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين عز إلى البرقاني وممن استخرج على صحيح مسلم المسلم أنه زاد في روايته في استخراجه على مسلم هذه الزيادة وكانت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود الذي أخرجه مسلم في العض لأنه قيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ملعضه فقال النميمة القالة بين الناس فقال النميمة القالة بين الناس ثم زاد هذه الزيادة أنه لا يصلح الكذب في هزل ولا جد وأنه من وعد صبيه شيئا عليه أن ينجزه به. طيب. فقال وكذا قال أبو مسعود الدمشقي أي في أجوبته إن مسلما أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث ولكن الحميدي قال وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم. أي أن أبا مسعود الدمشقي قد زعم أن الإمام مسلم أخرج هذه الزيادة في صحيحه ولكنه لم يبين أن أخرجها مرفوعة أم موقوفة على ابن مسعود فقد يكون أخرجها مسلم يعني كما يدعى ولكنه أخرج موقوفا والذي يعنينا أن القول بإنجاز الوعد حتى ولو وعد صبيه شيئا قد قال به وأوجبه ابن مسعود وأيضا قال بوجوب الوفاء بالوعد من الصحابة سامرة ابن جندب كما معز هذا إليه البخاري من قول إسحاق ابن راهوي ولعل إسحاق أخرج هذا في مسنده من صمرة فالذي يظهر أن المؤمن الذي يريد أن يكون صادقا في إيمانه وأن يخرج الخروج التام عن صفات المنافقين أنه لا يخلف الوعد ولا يخلف العهد ولا يغدر بلا شك الغدر محرم ولكن الغدر المقصود الذي وجاء عليه الوعيد لكل غادر لواء يوم القيامة يقالوا هذه غدرة فلان هذا الذي يظهر أنه يتعلق بالحقوق أن يغدر بفلان بفلان إما ظلم له أكل لحقه، ولكن هذا الأمر لا يتنزل على من يعني وعد شيئا ولا يضر الآخر ثم خلف علة أو خلف بغير علة وإن كان العموم قد يدخل فيه نعم، ولكن الأمر يحتاج ليش إلى تفصيل الشاهد أن الغدر ليس من صفات المؤمنين بكل صوره. ولكن الخلافة هل يدخل الخلف بالوعد إن كان الأمر ليس يتعلق بحق أو يتعلق بظلم يقع على إنسان ونحو ذلك هل يدخل في هذا أم لا هذا الذي في الخلاف والمؤمن عليه أن يخرج نفسه من هذا وأن يتذكر الحديث آية المنافق ثلاث وذكر من هذه الثلاث إذا وعد أخلف في حديث عبد الله من عمر وإذا, وإذا عاهد غدر يغضر يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر في غير ما حديث بالوفاء بل يعني جعل أبو سفيان هذا من ضمن يعني الركائز في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو سفيان لما سأله ويرقل إلى, إلى ماذا كان يدعوكم هذا الرسول فذكر من ضمن هذا يدعون إلى الوفاء بالعهد هذا كله يشعر يعني المتفحص والباحث أن الوفاء بالوعد والعهد من الأمور التي تميز المؤمنة عن المنافر وتميز المسلمة عن الكافر فلذلك ما ينبغي أبدا لمؤمن أو لمسلم أن يخلف وعده وأن يغدر في عهده خاصة إذا لم يكن له عذر في هذا نعم والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم